ويقول الذين كفروا لست موسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن الرحمن الرحيم الف لام م را كتاب نَسْمِعُ لِمَنْ كَانَ نُورُ بِابْنِ رَجٍ فِي جِنّ إِلَى صِرَاطِ الْعَدْلِ الله وَأَيṛِ لِلْكافِرِينَ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ Why? قَالَ أَنَسْ نَسْمُ سِ فِي آيَاتِ مَا أَنْ أُقْرِئَ ففيِي ذكَ ل آاتِ مكُص ب